جب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي جيم خارج مواطن العمران يوقف سائق عربته فوق الحاشية الترابية عندما تكون صالحة للاستعمال وبالمقابل يمنع التوقف أو الوقوف بالمنعرج إذا كانت الرؤية محدودة بأقل من خمسين مترا في الاتجاهين